تبلغكم <تصفيق> Hvala što pratite действие Kol Thank <laughs> you. Bye. God bless you. 114. إلى ثمود أخاهم صالحا 115. قال يا قوم اعبدوا قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ وِإِلَكُم آيَةٌ فَذَرُوا ذَاتَ الْفِرْدَوْسِ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيُدْرِكَنَّكُمُ الصَّاعِقَةُ سُوْءٌ إِنْ فَأْذَقُكُمْ عَذَابٌ